مَلَدٌ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَسَبُوا فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ولدا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 إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فَجَعَلَهُمْ بَشَرًا ضِعَافًا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۚ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ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 ly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 ذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصي لَ الطَّلَتَ عَلَيهِم لَلَتَ مِنهُم فِرَارَ وَلَمُ لِئتَ مِنهُم رَابَ وَكَذَلِكَ بَعَسْ لهُم لتَسَأَلُ بَنَهُم قَالَ قائِلُم مِنهُم كَم تُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أيها يأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن ذَلِكَ عصَرنَا عَلَيهِم لعَلَمُ أَنَّ وَعَدَ اللهَِّ حَككُم وَأَنَّ السَّعَةَ لَا رَعِبَ فِيهَا إِزِيَتَنَا زَعُونَ بَينَمْ أَمرَهُم فَقَاُ بِنُ عَلَيهِم بُنْي مُبِئِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا إن إني فاعل ذلك غدا إلى وأبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وادل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلم مين Meu... يُحَلَّونَ فِيهَا مِن أَسوِرَ مِن ذَهَابِ وَيَبَسُونَثابًا ن خُذُرَ مِن سُندُسِم وَإْتَبَاقَ مُتَّكئينَ فِيهَا عَ فَقاء وَضْبُ لَهُم م سَلَ الرجُ لَنِ جَعلَّ لأَحَدِهِ مَا جََّتَينِ مِنْ أَنَابِ وَحَفَفْنَاهُ مَا بَِخلْلَ وَحَفَسنَاهُ مَا بَِخْلِ وَجَعَنَا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 منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من اشَرَ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صعيفا Uh-huh. نبات الأرض فأصبح هشيما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 وضِ الكتابُ فَطرَرَ المجرمِينَ مشفقينَ مَِّ فيِيه وَيقولُونَ ي وَلَن وَيقولُونَيا وَلَنَ مِ هذا الكت ل يُ غادِر صغيرةَ وَلَبةً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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَدَلَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النبي وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكاد يَهُم اِلَّا اَن تَأْتِيَهُم سُنَّةُ اَوَّلِينَ اَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا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 woman. معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر قال ستجدني ان شاء الله صابرا حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانت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 مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ وَأَم الجدَُ فَكَانَ لِغُلَ مَنتي مَْنِ فِي المدينةِ وَكانَ ت تحتهُ كَزُلَهُ مَا وَكَانَ أَبُهُ مَا صَالِحَات وَكَانَ أَبُهُماَا صالح فَأَرَادَ رَبّكَأَبلْ غ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 إنا مكنا له في الأرض وآتيناه مِنْ كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا تَائِهًا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ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 قالوا يا ذالقرنين ذا ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرج فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا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 وَتَرَقْنا بَعَضَهُم يَومَئذِ ي مُودُ فيِي بَعض وَنُ فيِي خَافِ السّورِ فَجمَعَنَاهُ جَ وَعرَبْنَ جَهَّمَا يَومَئِذِ للِكَافِرينَ عرضَاء الذيذنَكَت أَعيُنُهُم فيِي وإن عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين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 فَلَنُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ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 يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا